الصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما انفعنا وزدنا علما لدرس درسي لكتاب لكتابي التعالم يجتنا في الزجر عن حمل الشواذ وغثاثة الرخص يعني جبرا كانم طالب العلم فی وسته خوی بدور بگریله چشتیک خوی بدور بگریله بدوا کوتنی رای لاوازو شازو بهر وها آسانکاری کلا سنوری شرع در چوبیت جانیر دادا فرمی فی زجری يعني زجر كردن واتمنع كردنو و اقى دار كردنوي طالب علم ومسلمان بقشتي واو كسشكى علم دا دقربه تايبتي لويك لا دين داريت يكيدا لا كردنا كرنكيدا ولا فتوى كيدا يا لفتوا ورقلتني دا بدو اي شي دا بقره بدو اي راو بوتوني شاز دا بقره يا بدو رخصتك دا بقره كاو رخصتك شي بيت رخصتي شي شرعين بيت رخصات بلا كان من الشرع دا دوشت من هي اصولي فقه فيه دوت لي العزيمه والرخصه العزيمه والرخصه رخصة بريطيلا الحكم الثابت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر تو ده تيجي تجد ثابت دبيت ببلغة طبعا ثابت دبّيه كأو حكم ثابت دبّيه مخالف دليليك كه بلان بهوي عذرك او حكمه ثابت دبيت بو تو جائز دب جرش مردار أبو بخويت كلا اصل ضخايف الغده فلميتي حرمت عليكم الميته مرداره وبوتيه حرامه ولا مسه تماشادك حالتك دي ك فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثمه عليه هر كسك مضطر او تدليلك بوي حلال كردين لحالتي ضرورة ده ك جاهز جائزة جاهز گوشتي مرداره وبوب ظر ورد وای کرد کتو چیف که ادگوشتی مرده و باب خوید با آوایکه لبرسانم میت دلیل اکشته چی حرامی بود حلال کرد آوایکه بود حلال که امر رخصت بیاد درآ امر رخصت رخصتی چی شرعیه یا رخصتی شرعی رخصتی شرعی لبران بریج داشی من هیبرا کنم رخصتی شرعی جاتنجریه رخصتی چی شرعیه واجبه و کزانیت نی خویدم میت او واجبها بي خويت وها رخصتي شرعيه هي كمستحبه بون تولى سفريت بروجو بون زور قرساله سرد سندوا يروجو كتبشتيني سندوا يبروجونا بيت كقرز بولا سرد مشقه بوت سندوا يبروجونا برخصتك ورقريت س... رخصتي شيء مباحه اما نحن نعلم ان الرخصات هي واجبه هي مستحبه هي مباحه بل رخصت هي رخصات هي رخصات مفتاحات هي رخصات هي رخصات هي رخصات هي رخصات هي رخصات هي شرعيه فتويتي بشرعيه دروس هي دكابه خالق بونمونا كسر خيزانه كي تلاقى داو سي داوى سيجار تلاقى داوى سيجار تلاقى داوى خوي فرورد جاريش بنصي قرآن حرامي كردو أدواي تجار أو آفرت أبو أو كسر حلال بيت وجاريتي تر حتى تنكح زوجاً غيره تاوكوشو يجي ترنكاد تلاقي ندا برغبتي خوي أو فياوا أو جا نيت وشو نكاد وبوا فياوا يكمل حلالي نابيت وجاريتي تر أو نبات جائزنيا. یه چی اقدار رخصتی چی بوده دنیت رخصتی چی حلب استرا و من رخصتی کم هی بتو فتواه کم هیا چیه فتوا که آواه که من لقومی ماردا کم بو ساعتی اجمالی فنا بخواهی جوره آو جه طلاقی دم و بتو آو بتو محال کرد واب که نکاحی چی پیدا وتره نکاحی دا نکاح التحلیل تحليل خوي يعني تي حلال كردن يعني الاصل حرام ابو حلال كرد في عمري اخوا عليه الصلاه والسلام نفر من لعن الله المحلل والمحلل له في عمري اخوا عليه الصلاه والسلام نفر من لعنت اخوا لو يك حلاليك ك كسد وما والمحلل له واوشك بو حلالك ك كسيكما مدي كم لعنت لهردوكيان له ليس ما شاج دكين لا کردستانی امدا دبونمونه، او سعید بو، باو بو، بلاو بو، کاری که تا از طای امروی امروز لحن دشونیم کردستانی امدا فتوای بیداد ریتو و کاری پیدا کریم بنابراین اما رخصتی که خلق لسری در واتو فتوای لسری دادتو بنای شرعي شریعی. یا خود بونمونه دچاره لکتاب للرايق ده قري لي الرا كام را وبو شونك له مو لا واسره بلام لجل مصلحته برجون ديكاي ديتا دغريت بدس يخوي ديكاته بلغه بدس يوا دو لكاك منيش قسيع ولا ما في قسيع ولا ما يجيش بيد الله يعان دا ودا بو من تلقيني مردو كبدعيه واصل واساسينيه في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 ای فلانی کوی فلانه استادو ملاک دین و پرسیار لی دکان و توبله آوا و آوا آوا تلقینی نکردو. دیکه بجله بالگتان دلایل عانده فلان زنای رایک هی قیلک هی. آوا بریتین لچیبرا کنم بریتین لرای شاز راو بوچونی چی لاوز ل سوچی چی کتابی چی فقیداکا بد وای دکا ون دید و داي قاتل دستور يا ساك امتي جلسي درافنا با خواي جورا جهر كتي بدوائي راي شازو بدوائي امجورا بنا ورخصه به شرعيا ناد ابقريت دينك اي لاواز دبيت و كومال غافر دبل بدعه بانكو فر دبل الشرك وخرافات فانا بخواي جورو وكو الواقع دديبين شو ينكوتني او جورا رخصه را شازانا برها مكيو مآلو نتيجة كي برا کانم نتيجة كي بلابونه و معصيات و تعوانه والله چنجار بدايان حالة واروی دعوه ك ما ربجاشی پیدا و ترية لکردواری خومان كابرا خزانی طلاق دعوه جناب ناملا بردوی تشور و خزانه كابرا شدر و چاورای دعوه مام صاد الله شاوره که جاری میل خوام و مارا کردو دو ساعتی تر بتوی این دادم و بتوی حلال الله کامو. اول لوا لوا فسادی زیادتر چی؟ کوانتا ام جور راو بوشونان لوازانه فسادیو بد روشی لبلاو دبیتو. و هر وها بدعو بدعکاری و خرافتو شرکو کفریشی لبلاو دبیتو. فنا بخوای جورا. جابوی پیمان دفرم هر وکشون لنصحتی یا کم همچاری کردین اخلاص من هب. لا نصيحتي دوام ام مرغاري كردين شلون ما ما لاقل هلي اذا نا يمكن هلي ما ما يمكن لنصيحتي سي ام بماندلي كتو طلبي علم دكي اغاد ليبت ودوا الروبو تشوني تشينا كويت شاز ولاواز رخصي ناشرعين كويت دائما شوين تشيب كوا شوين بالجي الراس ودروس كوا ودائما بدوا قولي زانانكو او قولانيك تشيا كبلجي لسرا ده فرميت المعقود في اعتقاد أهل السنة والجماعة النهي عن حمل الشاد. فرماء المعقود يعني كيا المعقود يعني لا اعتقاد أهل السنة والجماعة. كوات أو مسلا مسليش عقديا مسليش برباورة نكر مسليش بالكتابي سلوكية لا من منهجية باسب كينو بس معقود يعني عقيدة أو لا أهل السنة والجماعة كشيا النهي عن حمل الشاد. ناب إما جيف كين استشهد هالجرين قال الصحابي رحمه الله تعالى في سياقته له امام الصحابي رحمه الله اخوي لبكتابك اي دا العقيده صحابي دا كتابك عقيده السنه دخلوا ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقه فرمي أهل اهل السنه وجماعة ونتبع السنه والجماعه ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقه ايش فقريحه توسيه لا عقيد كذا دفرمشي ونتبع السنه والجماعه شوين تشيده كبن شوين سنت وجماعه دكبن السنه يعني الرباذي في عمر اخو عليه الصلاه والسلام جماعتيا جماعة يعني صحابه رضى الله اما شوين طريقتي في عمر اخو عليه الصلاه والسلام وشين صحابتك من سلف صالح ونجتنب اي لا تشد دكوينا ونجتنب الشذود راوبو تشون كي شازو تازا والخلافة والفرقه لو أنها مؤمّة خوّماً بدّور دجرين، وقال: ديسان هرّ العقيدة كذا فرمي شيء ونرى الجماعة حقاً وصواباً دائما كومل كم كوملة كوملي صحاب رضاي خوّا جوريان لبه أويكس أو ديني كصحاب لا سريبو رضاي خوّا لبه نرى يعني نعتقد إما اعتقاد من واد بينو اعتقاد من ويكا كوملي صحابة. او منهجيك فحابه لسريبو او حق او صواب او راسه والفرقه زيغا وعذاب واذا بين كافرقا لدين دا تيا زيغا لا دان لحق وعذاب شسبب عذاب وبهلاكشون نكسبب بشكوتني مسلمانان به بهمان شيوش كومال مسلمانان لسر حق سبب بريتيال حق وبريتيالتي بريتيال صواب فإن المسلمان يكفاركوكو ملبن أو حق او, أو صوابه نحن ببن بشيء بشيء بلك تفرقين بريتيال الزيغ لا دان لحق زيغ يعني الميل عن الصواب وعذابا بريتيال العذاب لبين ده فنا بخواي قولها أو مسألة كأيما لقل جماعة بين وشوين شادو فرقنا كوين أو مسألة هي براكان مكوفرموي مسألة هي عقديا وعليه فإن الإشاعة لغثاثة الرخص والتجسيد للآراء الشاذة وتربية مولودهما التلفيق بمعنى جمع الرخص والشواد من المذاهب منابذة للاعتقاد السليم يعني كواتات فرمي إشاعدان بتي بلاو كرنوي غثاثة الرخص يعني رخصتي لاواذ هزيل و... والتجسيد للاراء يعني اورا وبوچونا نيكا صحيح نين بلكو شاذ شاذ بريتيالتي براكانم المنفرد عن غيره اويكا لچيابو تو ولا جماعات جيابو يعني الراي جماعتني وجيابو تو او رايا جيايانيك لبلگ جيابو نتو ھركاسيك راي, راي شاذ بينتو برزيكاته ولا ناو خلقو لناو مسلمانان دا درب خاتو بلاي كاتو و مولودهما يعني تشي تربيه مولودهما بخيو كردني او من دالي لو دوشتانا دبت لاتشي دبت او من دالي لاتشي لدايق دبت لرخصتي ناشرعيو للراي شاذ لدايق دبت دوشتانا دوشت كخرافن راوبوتوني شاذ لقلشي رخصتي بشرعي رخصتي بشرعي او دوشتانا يق بغرن لي وفاش ذكبت من دالك يعني اللي ده بيقول من داله كفيد وطريقة تلفيق. تلفيق يعني كي يكتري عنقرشية. كتب لو مذهب ابن زنيت بدل الله آسان وبجواره هوا وعارزو خود أو بينيت. لو مذهب رشي بجواره هوا وعارزو خود أو بينيت. أو بريتيلا بمعنى جمع الرخص والشواذ من المذاهب. شيء كي كوب كيتوا. شيء كان منابضة للاعتقاد السليم. او لاجاو تشي تيكنا كاتو بل هي من صنع صناع العداء او ايشو دسكيرديتشيا دجمناني اسلاما بلكو دجمناني اسلام بوكارا دليان روز بيت بابروي براكانم چونكا زورا اوكا گرينغا فيت اندلان بيش ان شاء الله قال أيضا رحمه الله لا ثم ذلك الخلاف قد يكون قولا ضعيفا فيتولد من ذلك القول الضعيف ذلك الخلاف قد يكون قولا ضعيفا خلاف يعني شيء عند جار هيبون من المسألة ده كشف فتاوى كتبنا الباب الخلاف في المسالك ده توفيد الله حديثي في عمر اخويا عليه الصلاه والسلام اجد لقيناه قبل مسألة خلافية و تمنش کاته گیم رئز لا رایبرن بردگرین کی فهم داد؟ لدستانی رابر دوکویلمن آفرین که مسئله ایشتهادی برا کانم؟ چه مزاني ضابطی مسئله ایشتهادی چیه؟ حق باش. آو طرفی که جواب که شهاب عافريل. تو برجع لي درسك بارك الله فيك. ها. إيه. ظنيبة. ظنية سبود يا ظنية دلالة. عافريل. ظنية سبود يا ظني دلالة. ل لدلالة كده يعني قطعين بيت. يا له ده. أو دليلة. باش براكانه. أو في دوت رأيتي مسألة مسألة اجتهادية. ك خلافاً كمان اجتهادي بمرّة لا رزلا رأي برام برم دقّرّم بلام كخلافاً كمان اجتهادي من من بلجنبي به بي وبيشيك بين به رزيلة بجري لرأيكه يقولم خوّاي قرّد فرّم فلا تدعم مع الله احدن أيقولم ولادة بهوار كن في أشكاك إذا يقولم ولا رزم به براو بتشوني برزت ولا هيد رزم براو بتشوني نيو رأيتو رأي مشكك عنه رأي, رأي أو كسانية كخوّاي قرّد قال لعنتي ليكير دون شرّنا به يا او فكره فلسفيه الهدي كبلا ولا او ده احترام الراي والراي الاخر ده اما رز لا راي حومان راي برمبرشمان بغرين او مناقضي حقيدي اسلاميا من كاتب رز لا راي برمبرم دغريم كالاغل حقيدي اسلاميه كاتوا كالاغل دينكم تيك كاتوا اما كراي برمبر دجي دي دينكم بو مخالف آيات وحديث بتشور رزيليا دجري به شيء رزيليا دجري كمخالف نبي بأصول دينك كبراكم مخالف نبي بتي بكتاب السنة أما كمخالف الرزيليا ناجدة كاتا هر مسألة كتباس كيتو أو لا تراضي تبلكاك قيناك مسألة كخلافية إيه ماذا كلام ما مكيت السر مسألة باخلافيش بتبال قد بدستوا يا كبل بدستوا تيجيش نكيتوب بشويتي تربيت علماء اهل السنه او فهميت ان هبيت يشانيه خلاف كما ان شهادي بقيناك أما توبل قد بد استونا به يا بلقيك سروبن حاليبو بيت بلقيك حجبه نك حجبه بدست بظلي ولا من بلقان بد يا او او كانت ظل ان خلافك معتبر نيه قوله ضعيف فيه فيتولد من ذلك القول الضعيف الذي هو من خطا بعض المجتهدين يعني مجتهدك وهلايكردوا وهذا الظن الفاسد الذي هو خطا بعض الجاهلين يعني هلاي مجتهدك بونمنا چونك هم عالمك هلا هلا ناكا بونمنا عالمك وهلا يچك دوله مساله عالمك زائدا خرافي كسانك أو أو نية خرافي أو أو جا, جا دو We now will formulas These ones who made the liftoirs Or can deny it They would sell to the places they sind If they see the world A unique for the liftoirs If they call them a miraculously You would know what is the last word They give us the او شرستي اكتر بگريدس substantially لا خلق ده ده وهذا الظن الفاسد الذي هو خطأ بعض الجاهلين تبديل الدين كي رودادات كي لا بتبديل الدين وطاعة الشيطان ومعصية رب العالمين فإذا انضافة الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبة حول باطلا كان لقل جمان دروي كان يكتري انجر الأهواء الغالبة كي تري متيدان هواي نفسي إنسان يارمتي أو اشتيدا فلا تسأل عن تبديل الدين بعد ذلك أو دينة دقورة والخروج عن جملة الشرائع بالكلية والدي أو دينة وخوينة منه أو كما هو الواقع هذا يبينين بلا كان منه لزور شدة لهندي ومجتمع يعني كردستاني يمزور باش أصفال بخواه برو برو كردستاني إيران بلا تا منه تازيات الدور كويته سيرك سبحان الله أوهموا بيدعوا خرافاته هاتو تناو مسلمانان عجبا بو تماشى بحكم دوري عند لا كتاب بزمان عربي بزمان قران وحديث تماشى ذلك بدعيه زور هاط وتناودين وجهالتي خلقك اشغالك ايج عربيه نازنه ناغلى قران وحديث بوشي ويا او بدعه هاط و تبديل دين كراوا والخروج عن جملة الشرائع بالكلية خلصت إلى الشواهو أويك تو بتي لي بباس ديني حقيقي بك أيها غريب ده لنا خلك لنا بأخوات وقال الذهبية رحمه الله تعالى قال شيخ إن الإمام لمن التزم بتقليده كالنبي مع أمته لا تحل مخالفته فرمى إمام ذهبي ده فرمى شيخ جوتي إمام بوه من إمام شافعي بو أو كسيك التزام بتقليد كي ودك أبوك يا غمر وياه أبو أمته بكري يعني شون في عمر صلاة سلام درزني أمته كي مخالفه إمام شافعيش درزني أو كتاني كلاس المذهبي أو المخالف فيكن قلت ذهبي دفرمه لا تحل مخالفته مجرد دعوة وتناقصي كتب راديك كيح راسته واجتهاد بلا معرفه بل له مخالفه إمامه إلى إمام آخر حجته في تلك المساله أقوى بل لا بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن له لا كمن تمذهب لإمام فاذا لاح له ما يوافق هواه عمل به من اي مذهب كان ومن يتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه هركس يك بدواتش بقريت بدوات رخصه المذهب كان دابقري وبدوات زلات مجتهد كان زلات يعني شي عثمان في خلصكاني مجتهد كان, كان دابقري يعني بقري اتوان عالم لوده هليكي اوبيني بلي فلان عالم, عالم وينه قد اي فلان جواينه قد او انا مكاتب ابو قبه بس خويه فقد رق دينه يعني دينه كيتي ده ينجد دي ارقدينه بينا كاين ناس يقدا بزوداش شي سو تكد دين نيامن يو كما قال الاوزاعي او غيره من اخذ بقول المكيين في المتعه بزاند فرمجي امامي او زاعي فرمي على مكان مكه بكال متعده هاندي لعلماء مكي دانود متعي شي عجائزه جادل او بقسي مكي كان بكالة متعده وبقسيكو في كان كان للنبي جورك للشراب دي نقول حلال يا وبقسي أهل مدينتك لغناء كغنايا بلاو حلال بكاتي خوي السنة والشامين في عصمة الخلفاء وفقد جمع الشر كله كاتت أوانهم وك يتوها مو شر ذاك وذا بيتوه فنا بخوان قبره بو إنسان وريا إبراهيم سير لا فرينة وتو يكن أو مقطع إسلا ونصيحتي جريج تدا بطالب علم فرمي ولكن شأن الطالب طالب علم فيوجد تجيبك أن يدرس أولاً مصنفاً في الفقه، فيستو كتابك بخويني لثقة، كتابك لثقة بخونا بافق مذهب الشافعي ببراكم، تيجي أنت، بافق مذهب الحنفي بافقه مذهب الحنبلي ببافق هر مذهبك به، فيستل سرتا أن يدرس اولا مصنفا في الفقه، فإذا حفظه بحثه، كأو كتابة كتابت لبركت خوانتد أو جادز ذكي ببحث، بزاني لتشيده تابع فقهيا لجيد مخالفي شيا مخالفي دليل مخالف كتاب السنه وطالع الشروح او جاسيدي شرح كان دكي فان كان ذكيا فقيها النفس ورأ حجج الأئمة فليراق بالله وليحتط لدينه فإن خير الدين الورع ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه والمعصوم من عصمه الله أو كانت تقواته بيدوا حقدا دقريتو او ايكراس لديه ليتو او ايكراس جنيا شوين راس دكيوتو که واتا انسان فیلیکر دین که چون فقه بخوانیم چون استفاده بکنیم ان شاء الله باش سيري آو دیپ کن برای لا فرین وتدو تدو ومن شواهدها في المتعالم تعالیم الواحد مزانی هندیکس متعالم دلیق متعالم يك متعالم يعني كسك خوي زرب عالم دزانيه توازنيه شنت ان تنت فتوايداوا كاتشيكو كردو توه ها رخصو تي اقوال الشات يكس يكس بنع عالمه بالامشون لده تي دوني بعد مانكر زياتر تشي جوره تي تيره شان هي اوانه كم جوره تي تيره او يك حرام تي ده كان حلال الفتيه بالتلقيح الصناعي دوم القول بروخارو فقرى دوم القول بجواز إنشاء بنوك حليب الأمهات يعني شيري دايكان يمكن بانكي جيتي بكري بكرة شيري دايكان تي استنادا إلى قول شاد سيم والقول بجواز التأمين بشتى صوره تأمين دزانتيا تأمين حياة وأوانك هيا رباية والقول في عموم في سبيل الله في مصارف الزكاة يعني الزكاة التي ده صرف بكرية، لا سكر دني مكتب وبودرو سكر دني مستشفى وخاص او أو جورج ثانك أو جائزني بإجماع مسلمان زكاة نابلة وش ت صرف بكرية. فينجم أه... والقول بنفي فضيلة فضيلة لماء زمزم كدلم عايز زمزم هيج فض فضلي كتانية وق أو كانت رواية. والقول بإباحة الغناء، كي شيء حلا حلاو كردوه، جوراني مسقاش حيث تمر أو ديو وهكذا في سلسلة أقوال شاذة تقول كومالة تتريش كحلالي كردوه بناب خفاقه او تتريش باب وزيادكم حديث افتراق دلتها وستفتري قمتي على ثلاثين وسبعين فرق وستفتري قمتي على ثلاثين وسبعين أم حديث ضعيفة لقد لقل حزبكي تيقناها كاتوه أو كومالة لا يكتاب دورا لا يكتاب دورا أوهم قول شاداني كوكردوتوه وبناي فقه معاصيره پناه بخواهیم ور آوا کسی که شون چیب که بشه شاد بکه بپناه بخواهیم ور آوا جوابیه هندی زن الحلال و الحلال نکشی نگر الحلال و الحرام یک هر حلال کرده و نک حرام کرده سیری لا فرینه و تشویق کبرا کنم چن عبرتی چی تی ده که پیوسته آجامان لیبید دفرمی فل حذر یا عبدالله دفرمی آجادر بع ای بن اقا دار بان تبني مجدك وحياتك على العز الكاذب ورياب عزتي خوت ومجدي خوت قوري خود لسر عزتي تش دروزن دروينا بنيات مكه يعني بكيلا قسي شازو رخصتي نازان امتي وقولك لبكيلك لبيني تو شتيك بنو ستيكتيبك جوره وفتوي بشرعي او شتانا مكه ودواشت حققوا بنشر الشدود والترخُص الفاسد بتي ناو شهرة خودر كيشكوا عندك أزبطي ناو شهرة خودر ذاك برا نازم بيستني أنا لكركوك ملاك كا شو عند الله ناوي لهي شو ينجبو لا فور ناوي لهامو جريدة ومجلة ولا تلفزيون ولا همومي بلاو كراه وتشي والله فتويدا ونازانم دروس تجنو فيها وتشبكن هه فنا بخوا ملا ناو ذنبه إلا بونا بناوي توناصره بو بو ی درکویت نه گشت ی بر افنا بخوا گوره جا انسان با هو نداناوی درکوی بچی العز الكاذب او پی لو تی عزتی کی چون عزتی کی دروینا بس بو یتو درکوی دنا خلق بنشرتی الشذوذ والترخص الفاسد شتی الشاذ بلاو کیتو لناو خلق رخصتی یعنی بالشرعیه خلق بدیت فتاوی شرعی دياره كتوب خلك بيرجير لا مفتيك كان رخصتي عن نادا تو بخلق ضلي ورنا لايمن جورة تنشد جورتي حرام خلق حلال كيت تواتو ناودر ذكي لناو خلكو ورد دور ده شهورات برد ذكي تو بنا بخوي مبررا للواقع الآثمي سعيا وراء الحظ الزائل بوإيشي الدسكاوي بو بوأوي تو بشج لدنيات الدسكاوي ومنزيلات الدسكاوي بارد الدسكاوي فقد نزل أناس عن كراسي العزة وزالوا فرمچاو زور ما كانوا وبقيت واقعاتهم على اختلاف طبقاتهم قصصا تتلى للاعتبار أوان فحذر ان تتوى في صحائفهم للمعتبرين المعتمد بن عباد ملك الأندلس، فرمت مارشال ملكي أندلسكا، كبو خوش وبوكيو بابيرشي، با هر ملك بن لا أندلس، لا أخير جاني دا بب كرايو بسجن لشوية دا وفاته كده، لا لا دا وفاته كده. ابن خليجان رحمة إخواني جوريلي به كترجمي جاني أوكي او ملك ما أنبو ذاكاد، او ملكو دا صلاتي كشون لا دستو. بوه من بعض زكاء مؤلف رحمة خواجة وريلبا دفرميت هركسك بيخوين توجياني أو فيها أو ملكا لو عزة د صلاته دوايك خرايصنوا أو تعزيبو أو زليلو إهانة كذكرى هركسأبيخوين توج دفرميت إلا ويأخذه البكاء والاعتبار إلا قرياني بودي دفرميت أويك باس لك إن قضيته غريبة لم يعهد مثلها قضي أو او أو ملكا هوشوي نبوة شون فرمي دخل عليه يوما بناته السجن رجع لرجان كتكاني معتمد بن عباد ملكي اندلس كتكاني هاتنا سجن بو لايباوكيان لسجن كباشابو بيشتر هاتن وكان يوم عيد وكنا يغزلنا للناس رجع يججن بو هاتنا لايباوكيان وكتكاني كدكان يستعى خريجي رسنو تنين بو خلق بقارة كان بو خلق يستا في أغمات شارك لا مغرب حتى ان احداهن غزلت لبيت صاحب الشرطه الذي كان في خدمة أبيها ييتشيان لا مالخ مدير شرطي او يعني بوليسي اوه خدمت خدمكاري او انبو ككاتي خوي اوفياوا خدمتكاري باوتشيبوا فراهن في اطمار رثه وحالة سيئة فصدعن قلبه كاوفياوا أو مسؤول الشرطه يا كابيني اوك تشكاتي خوي كيتشيفو أوف يا أخوي لخدمتي باوچي دا ابو وكو تشوملي كوتا حالتي جزور دل حزين ذاكربم چندي رشيعه فيما مضى كنت بالاعياد مسرورا فساءك العيد في اغماط مسرورا ترى بناتك في الاطمار جائعه يغزلنا للناس لا يملكنا قط قمطيره من بات بعدك في ملك يسر به فانما بات بالاحلام مغرورا فرما تو جران ای ملکی اندلس جران د جینداجو تو زور دل خوش دوی بلم ام جرنی ارسات تو زور دل ناخوش کردوی کچکان دبیني لو جاج ندا ک دینه لایتو لو جل شرو ناشیر ننده ک یغزلنا للناس رسنو چنين بو خلق دکنو بکری کریکاری بو خلق دکنو هیچ چیان من بات بعدك في ملك يسر به هركسي لدويتو عقلي هبت ضلي بملكو دصلات خوش به فانما بات بالاحلام مغروره او كسى كديار بخون خيال ضلي خوج دكا دنا انسان عقلي هبت بفندتو وربي او جاكو ملق نمونيتر ممبوذين التوبر كان هذا السلطان برقوق دفرمه اوشيان سلطانك بو مؤديخون كباسي دكان موعظه جيزور لمردني او كياوز دا هيا دعاء ويك السلطان يبوا بلامك تكوفاتي كرت لما غسل لم تجد له من شفة ينشف بها من شفايك دزنك وتخاولية كبي بصر نوى كيف نك دزنك ودمولتشي خوي كبي كيف نك جكها مصادرك راه مي على لسان وحالة بو بز كابرا كان مأوجا يحيي برمكي بز ذك خوي كركاني كركاني دل أي باو شيء وائل إما كده سأوى على السجن بين كإما همومه لا تئما أبوه. رولا يا بني مظلوم غفلنا عنها. لم يغفل الله عنها. AI رولا مظلوم أجبته. كخواي جورا غافلنا أبو لدعاء مظلوم. بلام إما غافل أبو لدعاء مظلوم. خواي جورا مظلوم. جاء عبرات و پنده آموزگاریش بیبوده صلات دارن. آقا ین دا لوا بکه عبادوار بگیرن پیش خویان بذارن کسانی که دارن صلات دار بون. چیان بسرهات؟ اگر بتو عدالتیا نبیت تقوای خوای جورانه کن و اللهی آوايان بسرده که بسر کسانی که پیش خویان هات وا. و چند تصیترم بوده جریت وا. اوجال آخر داده فرمای عجبت وللمشتري دنياه بالدين اعجبه وعجب من هاذين من باع دينه بدنيا سواه فهو في ذين اخيب فرمسرم سرماء ابو كسيك غمراي بكري بكره بكيه هدايه بفروشي وغمراي في بكره دنيا بكري بدين بلام لهر دكان سييرت اوكسيك دينكاي خوي بفروشيه بو دنياي خلق دينكاي خوي بفروشيه بو دنياي خلق دنيا شيدسنا دینه کی خود فروشیه با دنیا نه دنیا کاشی با خالق. که وقت بدین با خاطری کسیک، دینه کی خود من بفرشین فتواهایی که به شرعی بدین. یا کسیکن ل مصلحتی کسیک ک خوابینه خود به خود، ل خود من طورا کن. یا به استعیل مصلحتی دنیا، یا به پلوپایک، یا به منصبیک، یا فنا به خواجه ور بشه شهرت او یا به نادر کردنیک فنا به خواجه هاول دين بدواشتي صحيح راسكويت كتطالبي طالبي شوين بلقكوة شوين دليلكوا شوين رخصتي بشرعي مكوة وشوين قولوا راو وشوني شاذ مكوة بو اويدين كتسلامت بإن شاء الله تعالى وسود العلم كتببيني وآخيرت خير بي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم